قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ ما مَ يُعِيدُهُ وَلِلَّهِ يَبْدَأُ خَلْقَةً مَ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِي اللَّهُ الْحَقِّ أَحَقُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى أَمَّنْ أم لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ